أخواتي وأصدقائي الكرام، على علي وأحبائي الطيبين الحاضرين، مستمعين ومتابعين بي، بخير حال، أود أن أشكركم أولا على حضوركم واهتمامكم واهتمامكم، لأنكم في مكانة عزيزة ما شيء بعدني أحدًا. هو طويل ايضا تاخالكم استربي او اذهب بالان فبسم الله الذي بنعمتكم الصالحات فان الله عز وجل قد يسر لنا هذا اللقاء وان كان منتظرا ان يكون غدا لكن ظروف حال دون ذلك فقبلهم رجلا الشيخ اللي ابو زياد ابو قاري رغم معرفتنا ان هو خطره من اهل العلم وقد ادلى منهم وادلى بالذني سال غفي على الله, ال... الله, الله في حسن ظني به وهو اهل ينرضى ربنا يا اهل الخير يا اهل الخير الله تكونوا منهم جميعا فاشكر اولا ثم اصلكم واشكر لذلك على تيسر هذا اللقاء اولا اقول لكم كما قال ابو الفضل الصديق رحمه مولى الخلافه اني وديت عليكم ونسو بخيركم فان احسنتم فاعنيني وان اساءتم بقومني فاحظونكم انا احكينا واذا المقدم لا تخونني ولا خيني اخفوني فانا مصاحب اولا ولم اكن انطالب بهذا اللقاء ولكن جاءني دعوه من جهه لا استطيع انا اعتذر لها فاظن نلتقي ان شاء الله عز وجل في حديث اخر اظن تكون في يكون حديثنا مفيد لا لا اعرض للشيخ ل الله و رحم الكوكب طالبه بها لانها مدينه سهله ذكر صاحب مجلس سلاج وغيره ان الامام ابن مرزوق عبد الله المرزوق الحاضر الشيخ فقيد كبير في زمانه كان قد ذاع ذكره و طلع عطاء ولكن هو كان كان مشاعي يوقع حول دون خروج من البلاد اضطروا الى اضطروا الى الى بلدي تونس وندلع جميع تونس وصدقي ويرى انه لا يوجد احد فاما كانت ذلك اذا طالبت الجامعه يكونون ولكن اركنا كبار ولا كان نظامهم منهم ما من راك فضغطوا بالنسبه هو شيء سنحافل في عدد كبير اللي طلبها طلبات الكليه كان الكليه كان تونس او جامعه تونس تاو ما بيجي جيد وجالت وراء الناس وراء في اخر المجلس المجلس كان حافلا كان فيه كثير في من العلماء التونس ودار العلوم اظن ما نعرفهم قبله ولا اذا ما جذيهم انتم برنامج لا لا لا قبل ما قديم في العرب مع هذا كنا فناني المجال والمنظم المجلس صاحب فالديه فتش ل احكام المدنيين اصير اول شديد التعارض سالكوا اهم شيء خله نديام مناهجه على اوراقنا نحتاج نعرف رياق فمعظم كانت نفس الدروس دي وفي قوله تعالى ومن يشاء من رحمن من خليط بروشفان فهو له قرب اقرا على الطالب تعرف على طريقه تاريخنا وراكم ويقرأ لكم أنا أعطوكم إن من يقرأ عليها ويقرأ عليك الرحمن في الله الشيطان فهو له قريب أولئي من الشيطان غريب ومن يحش عن ذكر الرحمن مقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل وهم من قريب وَإِنَّهُمْ لَيَصُبُّونَهُمْ عِلِ السَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُؤْتَدُونَ سبحان الله عليك وخارفنا هذه القصة قصة أدور أن أبا عبد الله بن عرفة رحمه الله وجد أن أبا عبد الله بن عرفة رحمه الله وجد أبا عبد الله بن عرفة هذه الآيات الكريمة عن صورة السقرة يتحدى عن قولته ميّ عاش عن ذكر رحمن ونقيد له الشيطان ونقيد له الخارج ونقيد له الخارج اللي لمن لا يلم عاشى عن الشيء لا يقرر لهذا لن يقرر لهذا أن يكون عمي عنه ولكن كاد يكون عمي عنه لضعه فقط روح ثم يتبين حقيقة فمن يقرر عنك إما رفضة وإما استعانة به وإما إنكارا له اذن اشياء عم ما نستريح هو قصده دين الطاع او القران فجاء عند الرحمن ان قيد الله شيطانا فاوله وقريب هو كان يتحدث يفكر ووقع عند منيا فقال من هذه من وقع يا ابننا محمد من جاءهم مقيد كده شرطيا من يريد يقول شرطون وجواز قال لكن في اكثر شذى ومن يعشو بيذلوا هذه القصاقيه لا سوفه ما هوضيه ويظهر صم صوت يتواليان في الوسط حركه وقع مقدره علوه في طرلي في السقاعين سته لاكمع حتى لم يقرا ومن يعشه يقول نقيذ فبما يزل ذهب الصوت اصبح من موصول يمتله صوت صم صم كده كده يذ في مقيض حتى كما يعرف شيء هذا توهم شرط توهم الشرط. توهم انما شرطيا اذا قال الكلام المتكلم قد لا يتذكر نوعه من اول الكلام فقد نحول من اسلوب الاضر ونا يشعر فعندما يستخدم توهم الشر دليله هو الله تعالى لولا في سوره اقص حق منافقين صدق وانا اكون معتقد ما لولا يلس زين فيها لا لو لا أخذتني أخذتني في الاسم هو اسم الشرط هو في الشرط وهو في الماضي وليس في محل جزء من هنا لو لا جزء لذلك لا يزموا كلاين يعني ذلك الشرط غير جازل فأخذتني في الماضي في الاسم الشرط ولكن أريد أن نزومها ولكن عطف علي لقول ريو أكون هذا ما تقوله هم العطف علي تقوله هم كأن لولا جازمة وكأن أخذتني هو شاطوها من الزوم اللي قدر عليه جد وكان جوه لا قاتني اكون الصدق الصدق كان الصدق يا جواد شرط من الزوم وهو نتا نطلب لي من الزوم لا صافط على تو عليه على توومي الشر فجد وكان لكن ابو احمد ابو عم علاء كانوا على صدق هذا ما لازالين تلقى شخص جواد جو من الزوم لكن كرهنا احنا والكره الباقي باقين وأكون حالته هم شرط جاذب إذن العطف على التوروم موجود فالذي قرأ من يأشوه عندك رحمن وجل زمن وقيد تورهمها عن من شرطية مع أنه قرأها من صورة صورية لكن ما ظهر الكلام جزم على التوروم قال ابن عرفته هذا صحيح ولكن لا أعلم أحدا بكره من محمد كان هو داخل التراب كان هناك احد من اليك من من من ذكرهم فطلبته ده حد علاقه فوضح له ده المظرف وراء الناس على نعم ذكرهم مالك بن عرفه فهل يا ابن مالك قراروا وعرف على نماذيرها فظننا ان هذا هو هذا علم التبين ومره احد ذكرها قال الانتصار ذاك الامر رسول كان تسئله قريب ومعرفه طلب طلب مره قال هذا ذكر اجري كشاهد قال نعم قال هذا افضل الشاهد قال نعم قال كلا احتراما بي الم تريد بها اخا فانك هيا انت ذوي حق كذاك الذي يروي على الناس ضارما او زائرا تصلوا على الرمز عاقل مره اربعه الشاهد الذ كذاك الذي يغى على الناس ظالما او ظالما تصيبوا كان ديهم متداوخين سوف اسمع صوتي والذي عرف الصوت ولا عنه فجدنا توعدوا عدوهم عدوهم الصوت الذي ان دهني مو طرح يا لنقول حقا الذي ليس له دينها العرب الالفيه صح الذي ليس له دينها هذه هي الصفه يا صح الذين انهم اسم اسم موصول للضم لذيذ محمد وقال له لهم الفراغ يجري لصدير الجواب وقال له لهم محمد وقال له لذيذ محمد وقال له لذيذ محمد فتعجل من احضاره أولا للمسألة ولموضعها والكسد وللشاهد عليه وفيها أنه أرطى عليه إنه قال فلا تحفيرا مئرا كأنه هو جاء بيتا فقد جاء اليسود والجين ولكنه كأنه بيت له Sociedad, ايه انقيضه لصداع الطلبه ولصع الى يعيذ عنها فيعني كذا اللي ان الرسول الرسول جاء المسيد عليه بالنظر صح بالمقعده فلا استرن بي الان تريد بها ايضا نقص مما ساله هل تعرف القذاه كذا كان الشيخ عم تسوي له الاستفتاء لكنه بالمضحك عليه الاجوبه خرج من هذه الأسئلة فلا تحفظ فيه لم تحيد بها أخا فإنك فيها أنت من دونه فقح كذاك الذي يلغي على الناس ظالما تصدق على رغم عواصل مماطنة فأخمهم معرفة قال هذا وجله عالي كلهم تتذجون قال أأنت هو في العلم الظهر قال لا يعرف أن كل من دخلت في العلم لا يوجد في أن يساعد المساعدة فأنت أبو إلا وقالت أبو أعطاه وأعطاه فقال ما تقدم قال فخجلت من أن تقدم قال الله إذا تتكفر وأنك تقدم إليه وقال أخذهم صفقون له الصف وهم خجلون من حضور هذا التعليد الكبير ومن اتحانه الأمور وجاء فدخل المسجد وخلص في مثل هذا المسجد ورسع له أجلت قال هذا عالي وقال يسمع له أثناء لكن أسأله إن شيء فقال حدو الضرب لا يساعده نجلسوا لسؤالي ماذا لأسئلة كثيرة؟ نجد أن يعقيدنا ندى صنع فيها من في المريان ونستخدمنا معنا ونضع التنبيع نارنا ونضع جلسنا لوقتنا نجد أن نستخدمنا فالجل الخزير ذكر أن نتظر هذا قال بطل المعرفة للشيخ بطلق أن يكون هذا عبد ثلاثة سنة حاجة إليه نجد أن نسمعنا أن نسمعنا أن نسمعنا نجد أن تلقي على ندى صنعنا لا نريد توفير الوقت طلبوا لي باليوم قال له الدكتور مشتسي في, في قال وانت اول مره خلال ايام وعارف تخمنا عليها لما صارت المشكله طلع اي مشكله انا ده كلنا كانوا كانوا عم قال قريب اتفق مع طارق على اي يوم اي ليله علىه واتفقوا على يوم هذا اليوم الخميس لي حضوره ده ويقول الرسول لكننا بعض الذين بنعرفهم ذكر ذلك الدكتور مصطفى داوود السيد الاخرين والاخرين الاميه جاءت تونس بكل سيطقتها بكل... وقضيتها حتى الاميه حضاروا درس المذبح السلام عليكم هذا الدرس قلنا للستاذ اذا قلنا اذا بسم الله ما استصيح فلا اقرا له الايه المتفق عليه فلو اايا قال وبذكر انا بذل على ذلك انما له عليه ان يقرا ايه في التعريض به قال اذا تعلم قرا تقافل فحضر الوقت حضر الناس حضر امين الحادثه الحاشيه العلماء امتلا المسجد عن اخره فقال استغفر الله اقلعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدعوا عليه بعد ذلك اخر اياتنا فلقد هذا تاعه الشيرانه وكان من الغاوي وليس ما رفعناه بها ولكن و... هو خلد بها وبتباهى ثم سدد حكمه في سجدتي عليه هذا الطوق ولذلك انطلق الذين ذكروا اياتنا فقد ظنوا بالكروم في الحلال قالوا ثم غير جلدته فله يذونه ولا اضطرب ولا احتاش قال اذن شريطا واثر على عيته فكتبت اياتنا ثانيه ثم بدا يشوح بدا الشط مقردا فابدع في الشر كل مقدار يمكن يقول عنها عند الغويان نقول الشواهد والدلثها ثم بدا بيلعب على حروف الايهات كلمه كلمه ثم قضى القرون القراءات التي في في هذه الايه بالمحوري او الشموري او الشذا ثم قضى يقول ذكر اقوال مختلفه استذا عليها ثم عطى روايات كل فذكر اشعار والدته في الشعر العربي وذكر مناطق التي تستلذه الى اليكت الطيب مثلا مكراسه صاحيين والوفاء ذكرت العربيه لو ما صاحبوها لا يعرفه بالتحديد ثلاث طريقه من ما يترك صاحي عددا ولو ضربه عم ادفع ذكر كثير وما ذكرنا الناحيه الطبيه لذا ذكر وما ذكر احكام فقاهتي في الصبر هذا ظاهر ان في خلاف كثير اصيان في الخلاف يجيب يجيب له هل انت عارف يجيبها هل عليه الصلاه عليه وسلم الخلاف نحن هو داب الحيمه كالحلبيه الحيمه مخصصه للقلص مثلا او بدل هل اذا اذا من طلعوا اذا نضك مثلا بال طريقه هل يجب على الغنم المرضعه وهل تزضر عمل الاخير ذكر كل ما يتعلق ما صار كل شيء في ذاك حتى اخر ما كان في الحديث عن وكائه وذكر ما عقلت العرف في وكائه إستاء ويجب الجميع إستاء ظهر عن كلك أنه حسن من الغذائي قال ولكن فيه خطلة تهدم كل ألي الفضائيين فتاعد جاء بكريس خطلة لكل ألي الفضائيين قالوا ما هو قالوا ما هي قال إن باح الأضياء <تصفيق> ماذا في هذه؟ طاري <تصفيق> <تعريب> انا لا اقصد هذا انا من الاثوبيا هذا لا اقصد رسول الله ولا لا اقول في حاجه ابدا انما ذات هذه السياق راح نثبت امامي حديثنا اليكم ان شاء الله في طلب العلم اذكر هنا في مطلع رحله تاخي من عرفه الرحله المغربيه المغربيه والموارد لا ما هي الرحله المغربيه لبركات عبد الله احس عبد الله في روايات الاوراخ الاولى ذكر رحلتهم اذا ان يضوجع من ناحيه طويره هذه المياه السدائيه ميو ودثمانين واني اصغر من 180. 180. 180. 180. 180. في بارتيه تتحس ولكنه مر على خصوص وسار على اتى لازيد عن اضطر الصغيره وسار طوق الى بجاي من مر الى ناحيه دخل منتجدا صغيره من حفظة جانب ويوجد في المعامل طلب منهم من يقرأ القرآن منهم من يقرأ بعض المدون فطلب منهم من يقرأ قليلاً ويقرأوا عنهم يسجيعهم. فأول ما بدأهم به قال أليئ لكم عبادة الأعيني والآدامي والقلوبي ففكرنا هبكنا في التلون اخبرنا عباده المشترك في هذه الاذى هذه الجوارح كيف يكون هذه العباده ياخذ شيء فبدا يشرح لهم قالوا هي عباده هي عباده طلب العلم كل اجوارحك تعمل في طره الجرمي فهو عباده من اصل عباده كان الملائكه تضبط اجنحتها لتبارك ايدي الزمنا السماء هل ما دون عباده للعلوي انك بعينك تقراو القران اقرا النطق او القطع او, أو المد دقيقا اقراه بتدبر منه وباذنك تسمعو تقي ويوصاحو وبلسانك تنطقو بذلك النص او اقرا القران وبقلبك تستوعب وتفقه وتفهم المعاني وتصحب بنفسك وبلسانك تمشي اليي هذا هو اذن عباده فيمن استذمئ جهات من جميع الجهات الى جانب النوايا والاخلاص وكذا وكذا انهم خيفون بالحق اذن فاقرر لهم ان يلقم هذه العباده التي تشمل فيها صائر واخبارا جددا وهي عباده شرعها الله تعالى وطلب النبي عليه الصلاه والسلام زينب بن زيد عليه رحمه الله ان نستددا منها فقرر بي ذميدا فلو كان احد يستغني عن طرف الزياده في استغنا عنها رسول الله رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان قصه الخضر وموسى عليه السلام موسى عليه السلام سئل هل تعرف احد من habitantes الارضي هو اعلم منك فقال لا كان ظن ان اجد علما بقدر بقدري اي شيء ولا يعلم ان احد من الارضي اعلم فقال لا فقال له تعالى لا عبد من عباد هنا عند مجمع عبد المحرين هو عبد المحرين فقال يا ربي ومن لي بي انظر إلى هذه السرعة استغلوا فرصة ما قالنا نبيه نبيه ونوليه ووليه كذبان هو عالم وانعالم لا يا ربي ومن لي بي قال باقف حوتا تضع في مكتالين وتسير على جمال الحريف حيث ما فقطت الحوت ستم هو أو كما قلت والحديث المقالي قال فقر جمع وفتاء قال يشعر ان فرج على صافي التحيد المرحله الاول المحضر راح الاحراس توصل الى ما بيخبرهم البروموس او الابيض توصل الى فانظر هناك قون كثيره المشكل اللي يوم هو لوكفطا ومرداه ونانا النموذج هذه الامه التي فيه جعلته يطلب حالا دلاله على مبدا الشيء التاخذ هنا لانه عارف العرب انه اعلى منه اذا طالما ان هناك من هو اعلى منه لا بد ان ياخذ هذا فخرج ومع رتات وساره ما شاء الله حتى جاء لا لا وما بدا بدا يومين الزجاء السيد كان في بدايه طلب نشيطا يكن قانوني الذل يصير غير نهار هنا اجي هنا اجي دعوا العلامه ان حوتي مثل حوتي قطفه في فثار فصاب مكالكه الله تعالى في ساري فنام عند الصراحه فقال مستيقظ موز عليه السلام في التكتب فقال لغلامي أجبنا غدا أنا لقل لقينا نستطعين هذا من صدر الغداء ليس هو الغداء الغداء من أسمها لذلك المهمة أجبنا غدا أنا لقل لقينا نستطعين هذا من صدر على أي صدر فالغلام تذكر أن الحوث الذي كان في القبرة قد زعته الله تعالى حياً وزعته لأس المحرج وهو راقب واحد تختفى عنه وكان موسى عند هذه العلمة ربما لا يعلم بها صاحبه وهو أنه هي العلمة التي تسدد على وجود رجل الذي يقصد عنه بالقرب فقال أرأى أي زي زيدة وإن؟ لأنه كان ينتظر أن يأخذ هذه السماسة أرأى أي زي زيدة وإن انتقرابه فإني نسيته الحرب أي نسيته أن أخبرك أي خصته رأى وقتدت إلا لو تقل الحراء وكان موتنع ينصن من يقضعه من أدب رفقة أنك لا تجعيد رفيقك لكن إذا كان له وعليك من ما قلت أن يكون سيدك أو أباك أو شيخك توقع راحتك تعال تعال خليك تعال تعال عايز إدو إلنا لتخاطفين من أسيس الحر وما عن ثانيه إلا الشيطان خطي أنه ما هذه الرفقة وما عن ثانيه إلا الشيطان وما عن ثانيه إلا الشيطان واتخذ سبيله كل محلي أجد قال ذلك ما كنا هذه علامة هبنر قال ان بعده بلان قال موضوع اللي كان نايم فيه قال رجع عمرو بن فراين هودع فطلب دع على اثار ما قطص اي تعقبا وبشت وجد عبد الله بننا ان ا بيناه اسمه ابننا لم نعد هذا اسم الصغير ابن ابن مي هو لانه كل اولاده لله رب العالمين عليه في في الله لا تكن بل شيء حديث شيء على لا لدينا ليس كل هذا لنا وعهد الله الحين كلهم عند الله انسان انسان الحلوه الدوله انطاق على عدم قال وعلمناهم الا دون نعمه قال لهم نساء هذا تديرك الان تؤمنني انتم ان تعلمون فكان عند اتعلم انت فعل لنا مننا وضل الله هل نتبعك العرض حط العرض إن إن إن اعلم ان ان علبتا فطريدا اعلمك الله او اسمه فكان صريحا مع رب قال انك لم تطيق على الصره في حاله ذلك اضغط على ايقونه خصم الضغط على يدين لسه اي ما خد لكنه يقضي فوق قلبه اعلم الغي لا يغير على ابي احدا الا من يرضى عنه لعل الله اطلعه على ان مرضا إن دوني العلمي الشرعي أنه لا يتخذ على شيء يرى مخالف للشراع إذن خلاله لنستطيع مع الإطراف قال أعلنت عني ما نتقى إنك لنستطيع مع إطراف وكيف تفضل على ما نتحك به الخبر عني قال إستجدني إن شاء الله تصار إن هو لا أحصي لك أمرا قال في انتبعتني فلا تسألني عن شيء وما لم تسأل إلا ليسأل إذن أغلق عنه البال قال ان ايم الى ثاني طلب اني اشتاق لذلك منهم ذكرا فانطلقا وانطلقوا ما راى الشاهد فيها انه فقد العلم من عليه نذمنا منا نناه الله من الذي والله هناك علم يطلق ما زال في حاجه اليه وقد راحل من اجله فمرنا الى الرحله ان الرحله العلميه هي احد مفاتيح العلم احد مفاتيح العلم الرحله الى لأن الرحلة هي تعبير عن الرغبة ثم حركة بهذه الرغبة اتجاه خيثها ثم حمل همي تسأل من أجل سريجي عنك وأكبر الهم أن تحمل همي إزاحة الجهد عن نفسك إن ستداد لدادة هذا العلم الذي يزينك فإن العلم لا تكون زيناً بقامتك وبخير القدس التي خرحت الله عليها ولكنك لماذا تسببه من علم وإيمانه؟ فيدفوث الناس بهذه المنزلة على قدر إيمامهم وما أعطان الله تعالى من الإلم وإذا كنتم الله تعالى نبيه يقلوا علمنا كمالا فكنت علمك ما قدو الله عزيزا عظيما الرحلة في طلب العلمي رفل على العلماء الخضراء منذ قدر الأول وحتى قبل الإسلام فكان الناس يبحث عنه في طلب الإلم أما في الإسلام فقد توج الله تعالى هذه الرحلة لما ذكروا ان قاطف الانديه اولياء كثير من لم تلا خوري ابراهيم من من العراق الى بلاد الشام لم يرضي اذان صحه دنيا لنا فامن الوطن قراين وهذا غير راضي يلحق عن عن من يدينوا بدينه او من يسعوا بهدي على تقديم الاول بالله تعالى اصولا قد من خرج ايطائي انما خرج اصحابه لهذا شيء انما خرجنا جينا كل ذلك من اجل ان يطبق الدين او ان انشروا فنجد النجاح مناطاره ابتداء من دجين على اليمين والجين في في المنطقه فاذن هذه الرحله هي اول خطواتي الى العين والحمد لله في الزمن هذا بدا مرحله احنا بالعين فراح علينا على الان مرحله على الينا احنا بدل ما قرى استنا بالزين كنت لي استنا زين بده كان علينا القواان والمخاطر والامور عبر الصحاري وال جراحني بطريقه تعريف استمع منه وقال لي انا بعد 3 ايام عندنا تقعد الى جنب شارع 20 أو 30 40 دشه شنو شرخال كان في في مطويه الاخيره الى الاغراض يعني خير امكان من خير استدي لزنا سمعت تصير سمعت 18 كذلك ممكن اما اذا كان علاقه الامر بالعراق او الامر اكثر واكثر الان كل كنت تطبع باب صحه كلهم صاروا يروح على الينا حتى احد اصبحت نقطه قال لي احدهم في دار بضن النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلبوا العلم ولو بالصين هذا حديث معروف ضعيف او لا لا هو لكن على قال الصين ينتظروا انئتي لطلب العلم ان لا اقول الا عمر لو جاب عمر نفسه مع الصين ينتظر على انتي صوت بدر عمر النبي لازم شلون تطلبوا العلم طيب جابوا لنا بدر عمر بتسيد وصار ما بتسيد شي حذاك القعد منين احنا نسيه جابوا لنا نعد الى مرحله الينا اذا ف الصفه بالضبط قيمه الرحله هذه تؤكد ان الرحله اساسيه اساس وقت ان رحلنا الى اعلي او راحا الىنا فانهم مطالبون بان ناخذ الرد التي نصل اليها او التي تصل الينا ولا نضيع الرحله رحل كما علمون في مقدمات عين الحديد الحديث معنا الينا مرحبا كيف كان كان في زيارتهم في رحله اجل حبيبي الراحل المنظمه في سجل الاعذاء راحل من مدينه المنوره الى مصر في حديث واحد في تاريخ المسلمين كان قد سمع اهو مع رجل من الصحابه ولم يحضر معه غيره هو افضل عامل وكان عاملا عند فراح الى منذه ودخل مصر وقضى الفطاره حيث يقيم القضاه و تأذن عليه فقيل للعفق جابل عبد الله الحرم الأنطاري كانت له طرحاً جديداً به و ضده ظاهراً فقط له لصحبة دين الله معرفة لكنه نبقى رجاء وسلم عليه قال له أدخل مرحباً بك قال لا أجد له لا قال ما دخلت الى حديثني احد حديث حبيب في 90 مسلم قال له انه ويات من راسه الا فحديثني هو انا من خلفه قال لا تدخل على لا ما فدخل على البابين التمثيلا حاول حاول لا لدخول بيته وكان صادخ ولكن استوقفهم حتى قال له زين البراقولات يقول من ستمسنا ببره هذا الحديث كان يريكم ماذا نحفظ قفضل سمد أو توثيق سمع لأنه قالت في يوم من يقول قال رسول أن تترى مسلمة تترى الله ويكون قد وهمة يكون لديك فرق على هذا الشيء آخر أو ذات أو نقص فجأت تتأكد من هذا اللصف من تترى مسلمة تترى الله هو جاهز يأخذ حديث الطويل ومن تترى مسلمة ولكن هو التأكد عن هذا الحديث في فيث المسلم وقالوا ما فارح راحلة ما زال عنده احترق الله ورجع النجين للنجي حديث من واحد واحد أخرى للتحاضر حلاء بالإسلام لأحدثين نمين سؤالي في حديث واحد سمعه منه انه قلغه أنه عنده سمعه النجين لك عرضات التوفيق أقول هذا يا رياحي أحد الفضلاء المسكين التابعين عن السلام الذي يحصل بين الكاد قال كنا نسمعه الحديث عن أصلاح المسكين فلن نرضى احترحنا إليهم فتن اختبناهم من أكواريه كنا نسمع الحديث عن الحديث والسلام ونحن قلت بقرأ فلن نرضى احترحنا إلى المدينة فتن اختبناهم من أكواريه ما ترقب بنا أن تأخذ حديثاً وأنت في بيكتك وبنا نطرح على إليه فرقه شاكراً yeah. الأمر هذا كان رخيطاً ليس لهم قيمة لكن هذا يجب أن تجرب الجذب ستحف بالغلاء في مدل ست ازداد محفة بلاوون عن الضبط لنخفهم يا رب العمين كانك بزدد جلدين فإذاً وهذا الفرق بين ما تحول من أجله وبين ما يجيئك الأخوان والنجاة فإن هنا كانوا يرحلوا هذا سيد الجوبين رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله قتله الحجاج كاملين ودفع المنفذ الخمسة السعيد هذا سيد الجوبين طريق الله تعالى في اخر سوره يوسف stdin التي تصل ظنوا اني قد كذبوا جاء منصور هل يكون هم كذبوا ام, أم كذبوا قد دم تفسرها على اني قد كذبوا هي تقرا بتلاؤ من الشاذ من الف المشهور او الوارد ونيعم ش طيب لكن يختلف الامر باختلاف الضمير في ضم من المؤمنين ضال حسين سيطروا وظننا ان قومهم ان كذبوهم اذا قد كذب لابو حسين سيطروا وظن قومهم انهم كذبوا بهم اي الذي املى عليه كذب عليه حسين سيطروا وظنوا ان كذبه بلغهم المضلل الرجل ما حدش عرف هنا المدعو من أصوصين وممروزهم وأنهم يخرجوا في فيها تذكاء فلما قال له الاختراع الذي فيها وظنوا أنهم قد كذبوا أي كذلك فانقموهم فإذا ما انقموهم قال له الطالب جاذك الله عني خير فقد كنت في حرق من هذه الاختراع من هذه الآية لا أدرك فأقرأوها قال إنه يرحل في النادونها إلى فراثة إنه يرحل في النادونها أقل من هذا يجب أن يرحل الإنسان إليه من هناك الى قرطبان واخذنا واحده ايجابيه هذه الرحله اذا اعداد اسعار اعطاه العين واعطاه معها اسعار بالقيمه الفيئه وهي باقي 30% واقوله غالي وانت مش من بلدان او غالي يكون غالبا بناء البلديه فرا هناك غالبا يكون اصط الى اغراض وغالي غالي الا ما كانت تكون اعذار مثل بنات الكل ب... غالي من البلد لكن غالي الجمله يكون على الطلاب هم الذين يشتغلون بالعلم في البلدان في البلدان عام ومع ذلك الحمد لله الرحله لم تنقطع وكان منذ القديم كانت رحله طلب العلم تتبع الى جانب العلم قيمه في اهتدائها فقد كانوا لا يعتبر عالما من تغطي قدماء كتب العلم تغطي القدماءين بسعه منها كما رواه ابو بكر امام ان انتقل في غربه الضغط الى تبرر وضاع الكثير من الوالد من المرحله من بلد الى بلد وقططوا الريجه الغريبه جدا كثيرا تذكروا منها ان صاحب المثنى في الاندلس ورقي المخلل رحمه الله رحل من قرطبه في احوال الاندلس في زمنه من 100 تقريبا 27 سنه ولا كان الطريق آميناً وبينه وبين نود الذي أراد أن أحضر إليه بحاق بحاولة نصر الصيد والمراسمة أجد ذلك بحاوة طرق صراحاً من ذلك سلامة ليلة بردان في العراق إحتضائينا جداً الذي من طارق غريل وقليل جنبي يد احتوى ليلة بردان وإنه سيد الغدان في ذلك الزمان أمام محمد محمد فأخذ إسأل عنه ويجبنا زنا يعرف مجد له سمعة كبيرة وطبعا عليه حب في الناس لا حد لا حددا ولكن مع الاسف وجدت خليطه قد منع عودنا من جلوس الناس لا بدي جديوله هذا الشيء وانا راضي نزول داري في قضيه المنوه وهي قضيه خلطه انا امتنعه لنداء 15 سنه او زياد من أن يزيد في قد خلق القرآن لأنه يطير على هذه الفتنة فطرع السيزن المحذة ومشرب كل شيء ووجده وهو في تنزيه معمور بالنزول بيته لا يتخل إلى أحد ولا يتخل إلى أحد فوجدك أن من يجل تذهب السودان إنها دفع ومناك أنا ورفع أحمد سجح تطار قد فأخرج بآدمان. ان هذا هو ما جالي اقول له ومن قال قولي له غريب من عند الستارب من عند الرجا يخذ عنه فقال صديقي انهم لا سبيل الى ذلك بان الخليفه منعني وان لا استطيع ان اخرج للبيت لان اصلا قناه اخبار حاله واكثر الخامس الذين نظموا القهوه هي فانظر الى حاله فقال لا قولي لولاد سيده يا داود بن هذا ناجي من الاندلس يدعى فان امره على امه فقال انه قلان انا بقير المخلد بقير المخلد في بغداد ويعدمون ان هناك في الاندلس طالب يسمى بقير المخلد لما علم احمد بن الحداد يعلم ان هناك في خط بغداد طالب يسمى بقير المخلد كيف عرف ذلك ان بقير المخلد اصطاح في الاندلس في وهو صغير ثم مر في عام وند هو قال اطول من مصدي احمد وقال من مصدي احمد واحسن من مصدي احمد كما جادد الحب طبعا في مشتري او في مصدي فقال انما أنا من من أنا فقال ما انا مصدي المكتب وانما حدث من الاندلس الى هذه الاسمان فان قال اختلف عليهم فقط والما الذي يمكن ان يحصل على فتاه قالوا وقال تستدعي ذلك ولا تجد عليه قال اطلب عليه هيا لنرسته على الكازم تتظاهر بالعمل وتعطل العمل وجيء الي في كل صباح وادعوا لمن يرزقني ومن يعطيني غير هذا من الراتب من قبل ينقول ينادوا الحي الى منزلي ثم اذا قال ذلك الى طراف في كل يوم وانا اضطرت كل يوم مرات تمر بها في احدى الاحدات ذات ذات احد فكان يفعل ذلك في كل يوم يا صباح يا يوم انا ساكن في مستشفى النهريه في مدينه جبال السند، ويامور علي وليد احمد يتقاعد على العتباء والذي يمر عليه لحد اوليخ الاول ثاني استاذ سوف ينفعك هذا المسكين طاحه بك على هذه السكين عندي عليه يا تذمر حدث عنه الحمد الاحاديث كثيره فتصرف بها الى لندن اخذت اليه وعنده وضح وبيه وباقيه عنده وضح وبيه وباقيين صارت عنده صداره حل انظروا الى رجل واحد اسم اليهود الغيراني دوله كامله بل جهه من كامله هذا المغرب الاقصى و في اي ايج في المنظر في 95 با في و و دقائق صارت في الاندلس صارت هذه ومن اسم هذا ان الناس في طلب اليهود الغيرانيات في قرن ال ربما يكون بعض من قد حفظ هذا بالتاليف التاليف في عندنا في المغرب هناك كتابات للخطيب بغداد من الرحله الاصطرافي لا يد. الرحله المنطوقه هناك كتاب الرسلي ابي عمر بن عبد الله في نور الدين بن زيد جامع بيانات ابن يضلي ونجاهي وياسر احمد وان دهنا والذي سهله ان يصل فان وقد وجد عنده في الاندلس من اقناع عن الاحلام كبار مشايخ راحوا الاندلس وقاموا بها من الاصلي وغيره ا طلع ولكنه نوع على الرحله هناك وبعض الروايات فيها اثار وحديث وذكره امور لم تذكره ولكنه القى الموضوع هذا في الكتاب الجامع في ابي طالب في باب الجن الظل وما جاء في روايته بما قد استعرض في الاثار والكتاب الذي بغيت اقراه وان كان فيه احاديث واثار وحكايات اشياء لكنه كتاب الادب اذكر لكم ان كتاب سالف جغرافيا الترك الاولى بدايه الرحله رحله الدب كلامه عليه ما بعد عين هذا انتبهوا ابو سعيد بن خليفه هذا سلتي كان لي اشياء في احد الاقول منضبط مو شيء هو من كلامي اي ابو موسى الجذور انه مش هو سلتي ايضا ترى تميدوا هذا ابو سعيد بن خليفه كانت في الرابعه و تحت بباب العلم واربما كانت تغريش له سان سالجا الذهاب الى الاندلس والمروزا الى المرابطش اقام يعلم في مسجد بعده في مسجد يوسف القوطه في قرطبه ولا بنيه اسمه ما اعرف احد كان في ذلك كان جامعا فكان مقدما فيه وكان الناس يترددون للجان فادى هذا الميدان مقام علم ضمناه العلوم الإسلامية كانت عفل زماني كانت بالكتاب بالفن الذي فيها وبأصوله وبقوائده وبالمهنفات فيه وكانت نتابة معجم معجم من بواقير ما وليفة النعج ضمنها كل شيء هذا الكتاب على التطبع وقالت تحقيق الإشارة في إليه في رحلة عبداليل وإختاب الزير التخليم الجزء الثاني الذي احتقب الجيطاء في وضع وافي جسمي ذلك افصت بالتالي كان يخلص مع هذا الكلام العربي قصته هي كنيبي سصل يذكر لي ابن مثل الجذور ابو موسى الجذوري يلمون انه له كتاب في النحو هو باسمه القرراعه والقرراعه هي اصل كتب النحو المريجي كان الاشياء وكان الاغروميه بل ان الكلام والنظم والكرو هي نفس القناه التي استعملها صاحب القراثة وتختم الكلام الأزمان بالحرب أيضا من قسيمات واردة في كتاب القراثة هذا أبو سيدزول كان توريح للمشيق تعرض بعد أن حفظ القراءة وأقرأ بها وأطبع له طلبات في مراقش قرر أن يخرج في الإشلاء المشيق نان بري مدع وقرأ في المشيق على كبير نحوين المعين بمبرا هو ابن برري بيت ابن برري المقري الثاني عندنا علاقه قليل بالسال سال سنه قبل قبل كل شيء قال علي وهو صاحب وهو امام كبير في النحو وهنالك في المسنيه قليل كثير في اداب كتاب في النحو جامع كتب السدود وهو كتاب قرطاسه استنهم كانوا به ان انطرحوا من الشيخ هو حق الخليفه هو بتواضع لي لم يكتب اسمه على ذلك ونقلت نقلت نقلت نقل عنه مثل الكراسة وشاء ومن يعني يجب عليه اسمه وكان من المنساينون بأن أوريس ما ليسا كتابه لكن هو كتابه شيخي في الدرس هو تحقيق الأول في شيخي في الدرس ويدخر أنه استخدم منه ولكن الكتاب كتابه على ذلك لذلك كان هناك موقفة للإندلس ونزل النبي راح على إلي المنحيون الكبار في الأندلس ولاقول ان في مبدئه المرجيه وطلب منه ان يسمع من هذا الكتاب وان تصاحب الاندلس وصاحه الاندلس بالسر من صراحه ارسلوا به في هذه على الخدري انصحوا الصراحه والسلوبين كان بيبريت ننتظر لموقف الى مراكش ادراو صاحب براطه ومنتسولي نذل طرغنا الشيء القوله والشيء في الافكار بين بين دارنا وبين بابها خاص بالمدينه في مراكش في مسجد من اركان واحد يدعى السناني هذا ابو مسجدود كان هو منه. مصر. عاري هو في عاد قلاره يقول المصدر كان اول خليفه من الاسلام 150 سنه تقريبا منذ ثم عاد قلاره هذا نحو الكبير الذي جاء الى مراكش ونزل اولا لباب قلا في مسجد صغير وكان يقرا فيه النحو جاء السلودين من عنده ولا يعلمون المس علي تاع ابو مسجدود زيدوا لذلك فوجده بين شيئين ويقصد في, في النعم قالا تقبل ان يقرا عليه وان ياخذ عنه شهاده قال انه جاء كان جعل يخطب من رابطي درج النعم فمر الرجل هذا الشيخ ووجد هذا الرجل على المنبر ينتظر اجتماع ليه عليه امامه بدويه كبيره ادلاكه على سبيل الرسميه العاديه جدا او مطاريه جدا واستمع الى كلامه يرضى الصح دقه في النحو تعجر الرجل قال كثيرا لي الى ان رحلنا في هذا البلد في انظر الى مسجدي الصغير في هذا العربي كيف وضع المسار ماذا كيف تتم المعاملات في المساجد الكبرى المساجد الكبرى في المساجد لا تع الدوله انا لا يعظمني ولا في هذا البلد عاليا وطعنا بلا احترام هذا رسول ابو النصر الجذولي من مشاعب الدعاه في طرق المسجد بالالكاف في بغداد الاصلاحيه الخليفه بن العباس وعده مره ان يقتل ماذا عمل الخليفه فامر الناس ان يذل بالخلافه وانا طالب علم طلبت دين وانا علم الدين في مشى فعثر الخليفه ااا كبير العلماء بعد محمد ديابوري وكان معه وزيره قال ذهب إليه وعصر معه سياسا فإن ذهب معك وإذا جئني لأنفسك فقال أبو محمد يا أبو وليك أنا من حين راحي سندلس بل يعني أنه لنبقه بإحسان بليش أحسان عديم إليه فذهب إليه قبل أن يأتيه هو الوزير وصياس فقال له إن أميره إنه ما أردك أن تأتي إلى القطوة لذلك تعلمه منها كل هذا ما أفضل قال أنا لا أريد أن المؤمنين أولا بأبنائي أنا أريد أن أبنائهم من المظلمين قال له ولكنه أكد عليناهم قال الله ما أعلم قال أنه عليك أن أفضل ولكنه رأينا ما أفضل دوازيله وهو بالذهاب يستعدين عليكم ومعه واحد من حشير القرآن فما يزال بإحتقال نعم ولكن أبقى معهن في نشر قال له كذلك في بداية أحد أساس سعدين خليفة يستنتقل للأسف فما يزال بإحتقال زهرت عاد وجاءت عند الامير وقال سال وقال الذي اخبره ان ف قال اريدك ان تكون مؤلما لينا فقال انه يطاق ثاني 30 قال لا ليس بذلك ولكن تاتي الينا مره في مع ب الصباح ستتذكر بغلا وطاب جورا وجاءت اذا تؤلم ضغطا يعني تضري الى مكان ظننا ان امر بهذه الفتنه فزاد شيء خرج من من مسجد السلطان فقعد مع ولد وذهب الى شهر مسائلكم الان كل كل في كل مدينه ما نور بيذا حومهنا الجديده حديث العبديان قال لنا المؤمنين رات كان يتفرج على احد قصوره تبع مدينه في احدها ضمن في مراكب في بويرتي سياده الامير اكروس الاخير كلها فستقع القلاع في قناه سبحان الله شيء لازم صور هذيك القلاع في هي هذي اقل من ادنى من هوى القلاع قد عدت كانت كثير من القلاع قلع يلقى هذه الساحه حتى لا تتعذب التنقل بين باب يذل وما وبين القصر انت تريد كل الناس ان يمونين حتى قبل ان تبلغ الى هذا بصفك من, من, فهنا من ذلك وشعين وخير بذلك وكان يجدون ذلك من القبر فهنا تبدأ القصة مع عبيتا ابن خريف وعادا من ذلك، جاءت الغرلة فقال ابن خريف كان يتعدم عليه وفيه جد الأمكان لأنه انتقل إلى خطبية نحيط مراقش, مراقش. كان يتعصده في الصباح فإذا خرجوا جاء الغرلة وركض قاماً عندما ترى الشرار و تطلعاً قال لا و يجب أن تتعلمني قال أعلم على ذكا قال لا قال لا أعلمك هنا ولكن أعلمك إلى أي مكان نزل فيه و تتعلم على ذكا وأعلمك و أعلمك قال لا أنت لا تنزل وأنا لا أعلمك قال أعلم كبيراً إنه الحياة يكون هو ركباً و هو أبو سعيد نخلص على زيادة خذيوية و أعلمه قال لا بدء القراءة في الفصائل كان يقوم لهم ساعه قليلا حتى استمعوا الى جزء من دروس لعلها اقرا مع اكثر ذرويا او شيء ثم اليوم ساعه دعو راء وقاد وهكذا تمرنا على اخر امر قال ااا الموضوع ضروري اريد ان ام باه لنفسي صحيه انا ظن ان وجاءه الكتابه أو مع علي هديه كانه مرسي كانه تطرحه ساعه ووجد فيه ايات ذكريات طاجين طوال اي ما اخبار روايات طه علي بن الولد فان بعث عربي ياون كبير المقاله والله يا فز هذا الكتاب الاسلام ما احب هذه الكتابه رافي في في كثيره الايام ولن تروج ان كانه دهان قالت اليه لامر المؤمنين سنصيح العلماء بالنزاح من صخره خزانه خزانه بيو شيء شيء بينا يكون كان ذلك يقول فقال يا يا الرحمن سان كان ذلك قال قال اخذ كثير بينه احترما قال وما وكان ضريبا ما في ممكن كان ضريبا فقال والله لو كان طبعا هذا منذ ذلك ما كنته أبداً ما كنته أبداً قالوا كيف قال كنت أظن أن رفقتنا في الله منذ عصق أو عصاني والآن كتبت كتاباً لله تعالى أردت به وشوّرته لأنني أبداً إذا أسميتني ألي أخبرني أولي الصهير كتاب كيف يأتون؟ قال فأبو موسى يعني كان ضغطي العرض لما صوروا استعال القناه الرسول وقالوا الله من وقال يا ابو سعيد يا فاضل كانه رايح في هذه المغلاوه الجيده قالوا منتظرين يا غريبه اللي فيها طروكه هذا ففي المعركه قلنا قلت له يا ابو الدير خليفه صح كنت اكاديميا ما في الدنيا واي دار في عالم الدنيا ذهبنا نقول ما كان معني وراءي الا الذي ذاب وراءي كله ذهاب الدنيا في الدنيا وما فيش لهم دنيا ولا حاجه وما طولاهم الدنيا واحصل الطرق الاستدلاليه كلها على عملي امام نهو الاخره اولا ان اقل سيدنا يصوننا ويصوننا جهل العلم كلامه بالعربا اللي عزيز عزيز ازواله ولمنار العلم صاموا وصامهم ولمظمهم في ذينا وفيما ولا تنهانو عنها ودنس محياه بأصابع هب ذا تجاهلا وقد معروفا ف كانه تعلم النحو من ابي موسى ولكنه القنعد مستسقا القناع عليه وفي البعد عن الشره وفي الطالطم باذن الله وان شاء الى الله وان يكون هدف هو الله تعالى بهذه الاضاءات او الاناره لا لا ان شاء الله عز وجل نجاكم في كل حياتكم لو ل المزيد من طوله يا رب الله ولكل الذئاب ونضره في حافل و فذكرنا من ما طلب ذلك السدر فاحتمى ضي عثمان رضي الله عنه لنبوي اعتموا اللي بعثوه صايل من وراء هي خطبه فهو الجعله بدنا حمده الله وصلى على رسوله واتمنى ما وجدتكم بما اقول فقل ايها الناس انكم اذا في حاجه الى امام فعاد اكثر من حاجه الى امام اينامن اوال وناس كانوا قبالنا طب ما عبالكم انت بحاجه شي حد يخدم ماشي اللي هو ان لو في حاجه الى امام فعاد لا الى امام دع الى ان منقض وعدنا ايسا ياتيكم كلام كثير هذا كلام قال ان لو في حاجه انكم في حاجه الى امام فعاد افضل حاجه في البدايه ان نقول وان عسى ان يصل تتابعكم كلام كثير وحده صلى الله عليه وسلم و اياكم طلب العلم و جزاكم الله خير كثير واصلاح احوالكم و اياكم ما تبغوا الارض والقوار يوم يتبدل الودا واذا كنتم هذا الى ان شاء الله تعظموا وتحترموا بعد ازن الشيخ اللي استمعت لي فالله يرضيكم زنا ولا على خير هذا ما قلته هو في الحقيقه نحن الذين حلشنا له على الموضوع قلنا انه اذا تكلم في هذا الموضوع ومع ذلك لولا ضيق الوقت ما ننسى ولو اذا القدر نحن نعلم يعني سيبرانتوك في هذا الميدان هو اطلاعه على المسائل التاريخيه كثيرة العلماء ومجهولاتهم وكذا فأردنا منه أن من يتحدث في هذا الموضوع القرض من هذا هو أن تألموا كيف كان العلماء يعني يهيشونه كيف كانوا الضهور والتضحي التي كانت إذا أموما الآن يفتح الباب لأخير في الطلبة فمنهم له سؤال سواء له صلة بما تكلم في الشعير أو خارج هذا الموضوع فالباب مكتوب على مصراعي فتفضلوا ذلك ما حصل الي هو في ما يتعلق باللغه العربيه يعني ممكن يعني ان علماء اللغه اذا هم مراحل مشتركه مع بعضيه العلوم يعني المصور الفقه المصور الفقه خاصه ما يتعلق بالدلالات ويشتركوا في اللغه في هذه الناحيه في المراحل اللغويه قلت قال هنا ما ما يميز او ما هو تناول الأصوليين من مباحث اللعبات عن أهل اللغة أو الشيء الذي أرسنا بكم السلام عليكم لأن لا اللغوي هو أسع مجالا من أصولي من اللغوي يرحث عن جذور الكلمة وتصويتها ويذكر مدى وقت القياس أو كمية الزماعة الثانائية والحضاره الانpiania ان الانpiania كان عندنا خاصيه مافه اللغاسيا في تبوح وحدها اول الابعاد المعنصره كل التراكم هو المرض الا شيء في الحقيقه الانpiania ما بنلاقي شيء شيء نعم اوريتازيا ده هناك الحد في جزء المخرج اللغوي ينحاج الجذور اللغويه ربما حتى اختصار في كلمه فريادات اا نعلم مثلا أو بدأ الأول ثم الأول كدا في الفرنسيه ان كانوا ان يركبوا اولا الكلمه نتكلم عنها الان فرنسيا بلغه الاتحاد الاول واللغه الطب الاول الثانيه والثانيه الثانيه تنادى اذا ثم عددت الكاتب انواع الدلاله التي تدل بها الكلمه اللغويه بحيث بحسب تصاريفها انما الاصوليون فانهم يحصلون النتيجه التي يشار اليها اللغوي عطوبن حديث الدلاله ينظر اليها الجهات الكبرى وهي متردده الحقيقه ان حاتمه التراثي استخدم افاداتهم اقرب الى ان تكون دلاليه مطوره اي مقاطع من وراء الاداره وما زال لا يوجد رقم كبير في السياق وين تريونا الدلالات لحد ذلك الشيء ويظنوا الموضوع الذي نتحدث عنه ان اصلي احنا ما اقل على علمي حولي عين علم عربيه الى يقصد علم الاعراب وحده او علم الصرف وحده او علم الغريب وحده وذلك يقصد التطور اللغوي الذي تشابه اليه المتحدث دارس للنحو في علم النحو وصار ثم يكون ذلك الجهات اللغه وصارت الجهات البلاغه او جهاد دلائل الاعجاز التي تقتكن في النظم او جهاد الاستعراق الذي كنت الله امجاز دلاله الدجازيه استعاره او مجاز او مجاز مماز العقلي او مجاز مرسال أو, الم... او او او الخيال بالجنايه او دلاله او هي في استعاره خياليه او, يم... فيها... آه... أو مجاز هذه امور يسر من هذا الغوي والبلاغي والصرفي ياخذها الفقير الاصولي لينتهيها بهذه المباحث توجيه الايات القرانيه او توجيه احاديث النبويه والاشتقاق او بحال الاشتقاق ثالثا او الوصول الى الشق المبدا او, أو الشق هذا ما عدمه في في التعامل او او الفرق بين التعامل الضغوي والنحوين مع اللغه مع المفرد او مع التكثير ومع بين تعامل التعامل الثقيل والوصولي بما شاء رحمه الله من اعراني من من ساعه على حاجه الاصول الى ان يكون مقبولا عام في اللغه العربيه لان دلاله النصوص لا تصل اليها وعند منظقه العربيه باللغه تعريف الى قياس اريد او قياس او علاقه خاليه للعبارات لان النصوص يعني يعني يعني يرى نظر على الكلمه الى الدلاله اذا ان سواء كانت منطوقا منطوقا او ضمن او بالوعد لانه عذال مختلفه لم يكن افيقا في اللغه العرب وخطه انما يتحدث عن التثيب وكان مالك احنا الله كان يقول لا اجد احدا يتحدث عن كتاب الله او يقرئ كتاب الله غير فقي في اللغه العرب اذا جاءت هناكا وثقوا بذات عربي طبقت علما ينبغي عارفا بياك ايضا امرادها او تراقبها ويصام تركا لا ولكن ال معاني التي التي تستثار من ضيار فكوننا ذلك عمر فاضل عنه سال الصحابه عن الله عن عن ولايه علي بن ابي طالب ورايتنا في الخونه دي ولايه عندما بياسنا كنا ثواب وذلك انهم امكرو عليه كيف يريد ان ادفع الرشاش والاخير قبارتين من مازين وانصار فتعلم على هذه الصوره فقال ماذا فهمنا هذه الايقاع طمئن الله تعالى مرادنا ذا عمرو بن الطالب حضره ولاه من الكثير من سبيه رسول الله قال ما تنقول أن دعونا أفضل قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين استفاد هذا؟ من دلازل قال انتهت مهمته؟ جاء الله انت رسول الله لم تتخل في الله أكواجل هذه مهمة رسوله امتهت الدعوة والنتيجة دخلنا سبيه رسول الله أكواجل بقية ماذا؟ تطبيقه الجعاد قال رسول الله أحمد ربكرا ونحن يتولى هذه المهمة الختم بالتصبيح والصفاء اشعار بتايئ اشعار بالذهال المهمه فقال هو هذا الرصد اذا هذه دلاله لا يفيدها ان تقول عباره ليس لدي رحمه انفراد بل نقيدها في سياق عامل طور وكونها هذا في اخر المنبه قام هو يختل في كل الطرق فقال باننا اشعار بقربي مو غير الرصد كذلك قالوا في طرماثيق تصوح منافق ونحن كده في الحكاية أن أقصر تعالى دولة الله تعالى نولى على قصيد الوصول ولن يوقع الله نفسه إذا جاء أجلها فعمر سيئ لأنه بكر لما سمع هذه الخاتنة في صورتي كانت تحدث عن نفق ومواقف منافق للدواء ولكن قال من ذلك الله نفسه إذا جاء أجلها شعر أن هذه النفق لكل نفسه ولكننا كان ازيح الى اقتراح وستصل طيب ومن الطرقه انه احصل هذه الصوره كاملنا وجدته في الفصل 6 هاي وهي تتمنا صور اياتين صور جدول متعدد الصور والضوء ثم كان 11 40 هذا جداستين ثالثا فكاننا هذه الاشاره في طابع من الذانات النفسيه التي يحتاج اليها اصولي ولن قال غيره وان كان الارجن وكانها تلك النقطه اضناعنا بالعلوم ما هي ايضا من الذي والذي يستقي اشراهم سامر رسيهان اذا ليس من الروه ان مره انت تروح يستشاورين الى ان بلغ الامر العالي فتم من مؤاخذته او قبلان برو صار مشطره فان الى ان ا فان خليسه لم تستوعب القضيه لان ادركت ان كان منا بين مغاربه وله كثيرا ولكن ممكن لا علينا ايتين فقط قال تعالى قال الحمد لله وفي طه 31 اشرا وقالوا في طه 22 سنه في 13 في طه من رحله وفي طه كانوا اذا طالوا في عامين رب اصل صار تحمله في طارق ثلاثم سهلاً حين أعني منه منذ ذلك تخليك في طارق و تخليك حمله في, في الأشهر فعلى رغم الله عن هذا الحد هذا مدلل لغوياً هي مدلل لغوياً أو زمع منها لله أو زمع إلى مقتضى آياتي فعلى الله الذي يسمى لكم الله الأخير في سؤال هنا ف... يقول نريد منكم جزاكم الله كل خير ذكر مصادر هذه الاقتطفات التي ذكرتم يرجو يعلي شاكرين لكم حفظكم الله كلنا طبعا اتفقنا ان النقطه توجه في دابر الليل الانهاج الليل الانهاج بطريق الديبا ليش كان كنت ابني مودا جذوري من بعد في من فلسطين في زوين الكنيره جوز 8 من الاملاك مراكش وحامد الاملاك مراكش زوين الكنيره جوز 8 في الخدمه ديالها زيل الكنيره اي مادي محل الملك مراكش هو في سياج بالظع انا كنقول له بعض الصال لكن جوز كان في جوز 8 سنستاني فيها كنصب على داك الخيط انا رجعت عندي معروف مضبوطه عن اللي, اللي رحلق. رحلق. في انطاليا انا اقوم هذا بطاقه الهلاله بطاقه العلم السنمر هذا الرقم اللي دخل رحله رحله قصبه قصبه مقبل المخدز ورا المقدي هذه حق امنيه ال زياره عمالي عن مقبل صغيره اقام لي امالين اا كذا رئيسنا في صار الحديثه المستشفى ال محمد بن عبد الله و المستشفى الله بن يزيد على طريق الرمان المستشفى عند كره القدم القديم الحين صار العين وفي دنا اللي انا مستفيدين لاني تابع امالنا والله كلامه مضبوط و رئيسنا بالخطيب قريب و من عبد الله الزهري اللي احنا قلت في اين لكثي متعدد واحد انا زكواكم الله خير ثاني اخر يقول ذكر الذهبي عن الإمام أنا أحكم وأقرأ ما يقول ذكر الذهبي عن الإمام أبو عمرو الداني أن انه كان بينه وبين ابن حزم وحشه فهل هناك دليل على الاتصال بين ابن حزم وأبو عمرو الداني وهذا هذا هو سبب شدتي ابو عمرو الداني على فيما وما يحكي على الامام داوود في منظومته المشهوره معروض شعره ابي عمرو الداني والذي اجازه اجازه النحب لانه داني نظم منظومه اسمه 411 في اخر الطول اللي ابدا ذاته صلى الله عليه وسلم كذا احسان بهيته في اعثامي وذلك في في في سنه 11 بعد كده المهمه رجعت 411 ومن حظي ما زالت صغيره وهناك عرض لداود قالوا وقوا وون الديكشن ان هو ده اللي كتبه صحيحا في جيوائيه حنثاء قالوا كلام على لديه شقياتي داود نحكم حجل فيخذ كل اداه كلها تعطينا قدم داود القياسي مهم عرف هذه داود وعائله موسيقي شرقي ومحوري وكذلك خالد حنيفه انه كان صنيا وقد ذكر له في العديد من الاعيان او في الاظهاريه فلما كبرت انه محمد بن حلمي ورشاعر شعره يذكر في الاندلس وكان انتقل هو ايضا انتقل الاندلس وجاز امرطه ابي عبد الجني افي اوليها وداني ينام المجلس والقراءه ومشاركته كتم الاول فاصطدم معه كما اصطدم بالنزوي ايضا ابو عمل ثاني ما دخل الى سوق اندلس ايضا وعرضت تسمى بعملي ودار بينهما معركه عن الكره ذكرها شارح دره الدوله ابن منظور اشرح اثار البضائع قال ما زال النزوي لا يعلم يعرف امرين حتى انه من مذاخا ليلى اندلس يعني احمد العمار مذاوي مذاخ كتب رساله واعطاها لي مجاهد العامري وقال اعطيها لي لادامه امس يجيبي على هذه الاسئله اسئله فيها اغراض انها الاسئله ماده لنا جواب عنها كتب ازويبه الازويبه المحققه عن الاسئله والصفا فأجاب عنها أبو عبد بسهولة وارضا له الجوة لكن الداني لم يتوقف حداء ذا عبد الكتب رسالة في الهمزة المضمومة إنها المسألة في التينية في يضيء وبريع الهمزة المضمومة متطرفة ثم إنها التينة في الهمزة في أحكامها من جهة اللغة من جهة السرعة إنها المسألة في التينية وعطل بها إلى الأمير وقال أعطيها للنهدوي ويجيب عنه قال أبو عبد الله أصفار الذي أورد عديل 6 بلان يوليد أبو المجرد في كتب الزالياني قال فتاقي فيها المهدوي كيامه وللتؤمه يعني إذا كان عالياً يستطيع أن يخزين ولا يخزين قال فتاقي فيها المهدوي كيامه وللتؤمه ثم أسرعها أبو عملي برسالة التنبيع على الخطأ والجري والتنبيع نزلنا حداه اللي جرب الله تيمو نعم ليك الدعوه هذه القصه من كره 30 30 من هذه شويه عند مغاربه عندنا مغاربه ورساله دنا ذات موجوده انا عندي الصنيهه قد طبع راجي قديما بالصراغي تاع راجي طوانت لذا التلبي على قطاع يوجيلي وتموي وحققها حل طلبه الدراسه الجديده ايضا عندي وثاقه اعلانيه على اي حال اصدر لي كما اصدر لي المدعوي اصدر لي بيني حزب ولي اصلي ابي عامر الداني بعض اليزمه بهذا بهن الحزب مذكوره لدى المدعه في غايت النهايه لاي بيت انا اذكر لا كنا كلنا الدين معرضون ل ان نستهين بهم ما ليس كذلك مهمه في ابيات اذكر انا التحضير الان ها يا المداني يلقاها او يعطيه على الحال وقال الذهبي لان كان بينهما كان بينهما العود والاحضاد الى المعاجاه يعني هذا بعضهم بعضا لكن هي هذه الالييه الود غير موجوده عندنا دخل المداني ايضا في خطه قرنا مع ابو محمد سنت وهو من تلاميذه الذي نقل له صحبه 20 سنه ثم ابن أستهل ذهب أبي بن الشيخ ودق العراق وروا رواية جنس عند أبيعه فرجع إلى أندلس وقامت له بأسوق فوقع بينه من الشيخي الشيخ فرد عليه ورد العقر عليه كذلك كانت الوضوط بين أبي حزم وبين أمسي بن أبي, أبي طابس على جلالة قدره فإنه عارض أبي حزم في متائن من القرآن خاصة في القور بأن جمعهم عثمان ورحمة الحقيقة على حق زيد الثالث وان ان حروف السبعه قد سخمت ان الامه لانها متفائزه لانها كثرت بحافظي زيد قال معاذ الله ان هي اميه يا عمر بن الخطاب احفظ وقد امر الله تعالى صوره اقرا دينها لامه قال هذه طبيعه الامه وطبعا لازم صح وقال ايضا بالحمد هذه الاسئله التحاور فيها انا محمد ممكن الايطالي صار مره قام بم، بما بماخذ به ومراته ذهب يي يي يي يخوض في امور لا اتفقوا عنها ولا اتفق هذا الكتاب الاحكام اصول الاحكام ذكر هذه القصه في اخر من علاج جزء الاشخاص اصول الحكم في جزء جزء اي ذكر هذا معارض اليه معارضه على الصحودي معارض مثل النبي طه وكتاب صفه في الميلاد الهوائي المحالي من حزم حيثان ذكران أشياء من أرضي على على أبي محمد مكين نبي صارغ تجد من هذا إذن في, في كتابي في تجمد الحزم في تجمد مكين في تجمد أبي عمر ووقاع أخرى لكن تفاصيل الأحداث بين من حزم وبين أبي عمر جدا أيضا من حزم دخل في خصما مع أبي ولي زلاجي هذه خصما كان كبيرة جدا ولكن وقاعها حزم ضعت وسبب الخطان انا بقى بأ... ابن البازي كان صاحب حليضه على وضع السنه في قصه الحديديه صحديه و فيه ان نبينا اخذ الكتابه وكتب لما قال له سعيد عمر ما ذكر رئيس لو علم انك نبي ما ن... ن... ن... أنك الله ما ما عرف ان انما انك رسولنا كتبنا ولكن كتب اسمك واسم ابي قال ف اخذ الكتابه نحو قال لعلي ام تسنى اسمي يكتب هذا هو علي محمد من عبد الله بذلنا رسول الله فقال الله لا نحروفة فقال رسول الأسلام عن الكتاب ومحى ماهو في رواية عن البخاري وكتب محمد بن عبد الله هذا وكتب صرح عبد الله حسن قال لا صرح وقال لا نانع من حمل على الحقيقة فيكون جاهلا من الكتاب لذلك لكن الله ألمه هنا عندما تحداث سهم عامر انما هو كيف كتب كتابا لي بخصوص يغرا موليدا الحزمه من عمرو قالوا هذا محض او معرض للبدات على ما يقول وما كنت من قد الكتاب ولا مخاطبيه من ايد الاصحاب المرسلين وشنع عليه فكتب هو كتابا كيف المذهب ان لم يكتب كتاب مطبوعه فربطوا عليه وهو يقر منو فإنهم يريدون أن يحاكمون قال لهم له كيف تطايدون علي أن تنسوا علماء قالوا اكتبوا يد علماء سيقولون من المقالاتك قالوا سيحسدونني هنا في أندلس ولكن اكتبوا قريبا في أندلس فكتبوا إلى جزيرة مارسة مارسة لأنها فيها علماء وتقل لي نحو ثلاثين من البال جاء من جوابك منها ب 40 ب 20 الاسترا وافقت الحد لانه لا مانع من حمل الكلام على ظاهره هذا هو المطلوب و و الذي انا صراحه كل شيء انه لا مانع يعني احمل الكلام على ظاهره وان يقولوا ان النبي قد كتب في هذه الواقعه بحدها بان الرسل اذا ما يكون فيه في وضع علم غير مريح تاديل الى هي لتنجدهم لا يظهر كمالهم ولا يظهر عجزهم ونصوها من أدائهم مثل إنا نصر رسولنا والذينا من الحياة دي. لأن النصر يأتي عند الحاجة عند وقع الضيق ينصر الله رسولا فلا لا يعني أن تكون هذه المعجزة وكتب ونصر الكتاب الأنفور ومعاور رسائل التي تتعامل في هذا التوصف وهناك ثلاثة من معادي رسائل حطافاً التتوقفاً لكن بعد ذلك بعض ورثاء الحزم ظلوا يخالفون هذا الصر وضلوا بعضا غير الذي ينتظرون العود والملكي غير كانوا يطيعون ابن الحزم وبكلامه وكان احيانا طلب الصواب فكانوا كانوا طالب اداره بنقل ابن الحزم لا بد ان يكون مع صديق لهو يسموا عليه ان بلغا المشايخ لا يقبلونا ان تحمل في طالوق حقيقه ان ياخذ به يا قاري كان كان كتبه بالحزم فكانت محرمه ضيق بالحزم وغادر طرد من البلاد ولج الى قريته في الباديه ومثل هنالك فقيه ابو الرحمن وكتبه مليء بالاليم ولكن ملي ايضا بالاضراس على الملكيه في خيرهم لا يبالي احد ان وقت كان بنوازير وكان لغويه عظيما واذيبا كبيرا وتعلم النساء قالت علم عندنا من نساء, نساء القطف قدما في كتاب ودوات النور وكتاب اصطاق الحمامه كتب لا قيمه فيه جدا كتاب فيصل اخذ من المغربي لا واحد اليهود الذين كانوا يدافعون عن يعدد عن هذا الكتاب خذه من مدعبي الارض كان يقال لسنان بن حزم وسيف الحجاز شقيقا طبعا شقيق لا يقوم له احد رحم الله هذه قصه المعارضه اللي كان وهؤلاء كانوا علماء فطاحه التعارض الذي يكون بينهم هو التعارض علماء ليس في باباً ولكن كان قرع الحجة في الحجة وهذا لا عيد فيه لأنه به إحياء العلم عندما يتأجاب أطواط الرعض والرياح التي تكون على الأمطار فلا يكون منها إلا النفس لذاكم الله في الأول وقت قريب يوفا فقط الجواب يكون ممتاز هذا اختيم بهذه الورقه السؤال الاول هنا ما هي نظريه الصرفه وهتمت تاريخيا ان الشيخ ابن حزم يقول بها هذا السؤال الاول لا. في كتاب الاقتصادنا الشيخ ابن حزم يقول الصرفه ولكن هو كان يعرض الاراء في كتاب الاقتصاد سياسه نظريته طبعا نظم مكذلي يقول ان العرب كانوا من مصاحبي القدر الذي يمكن ان يعرضه القران لو لا ان الله صرف عن ذلك وشغلا باشياء اخرى فودلك انتصارا لينهي وهذا كتابه احتال يجرى عليه العار صبروا هم عند الصاب دي سواريق ليس ينتي الصوارق ليس تصرف مع الكلام من جهه فطاح فطاح قادرون ولكن لا طاع قلوبهم على ذلك فلم يكذوا لكن اود اود الفاحص نسو في ال نظاما بالरूप على النظام فينا استف اذا كان اذا لو صح هناك كانت ما كان القران معجزا لنصبح يكون الهيا وليس قرانيا نختار من, من الله تعالى الله تعالى لا لا عقله الحق اذا قضى لا حل يعض عليه هذا اثناء الموضوع ليس هو هذا لكن موضوع هل القران معجزه اذا قلت بالاستف عقله القران ليس معجزا ولكن المعجزه من زيرو هذا لا في ذلك اذن لا اعلم ان ابن حزم كان يقول بالصيغه ما ظنه بجهاده القدريه ولكنه كان عالما جليلا واستفاض علما تعلمونا تفاصيل فيها الكثير هناك ما لا تستطاع فيها في استفاضتنا اذا كانوا قدوا ان يسووا مثل القران فهذا امتناع بالقران في هذا امتناع وقار به ان القران ما فيه ليس بالقران مثله فعدم خاصه من حيث ما من حيث ماذا من حيث ما استعمل عليه الغيور من حيث, محيث محيث ومن حيث احكامه ومن حيث المثليه المتعدده وحتى لو استطاع نظام في جهه لم نستطيع باقي الجهاز في الجزء الثاني ارجونا الاستفاده وجدنا كلاما في الموافقات يشبه كلاما اللي ب200 في الفتاوى فهل هناك اي علاقه بينهما وهل ثبت ان كتب الفتاويه الثقة التي تتنظر الثانة ذاك؟ لماذا كان للحجيين أعطاء كثيرة على انتقال الخطوبية والانتقال الأقوى؟ ومثل من الحجيين اشتافنا قد يرتقي اتباعه المتهمية لأتباعه في أصحاب الشاطبي وقد يكون العكس وفيما أن الزمان الشاطبي متأخر جداً بحوال 200 سنة واضحة ساعين فينا تكون في كتب بنتي دخل. يدخل دخلت اعلان عندكم كتب القيمه تصل جالس وقد يكون من من من الشام ايضا راح عالم من بعده انتيه ورجع رجع لي كتبه كذا انتيه بيدها او بيد كتبه انتيه ندرس انا كما يتويت انتيه في ذات فينده قوله معينه يمكن ان يكون سواء توالخوات يمكن ان يكون جواب للنقل عن من قيم وكان اشياء كانت كانت كتب واشياء من كتب ابن تيمية في ذلك الزمان بحكم أن ابن تيمية ضغط عليه كثيراً وماته ومسجونه ولم يستطل الله لأشهر رسائله وكتبه والذي يلقي انفضل كبير على ابن تيمية في الانتشاط كتب كتبه ورسائله فلا مانع من هذا سؤال رحمة الله كيف يكلم للصالب أن يضغط علم التاريخ؟ يقرأ كتاب التوذير في دم التاريخ للمي المصري الصحراوي ستجد كيف منبغي ان تجعل التاريخ هو اساسا لعيدك ككتاب تنامي كل المي ما يستند الى التاريخ وثوائقه التاريخ هو الاطار العام الذي منبغيك ان تسكن معايير كل عين باغين تكون مؤرخه حياتك باغين تكون مؤرخه وجودك مكانك التاريخ الجغرافي ان لا بد ان تكون عالما بمنطقتك وفي تاريخها وبجذورك واسلافك واشياخك وامر السيد دكتور سطفي وانا جالستي عند الزوينه في حنكه والجناس انت شويه هذه انا هذه اطار هذا الاطار العام لحياتي لا بد ان نكون خبيرين به ثم ذلك هي التوثيق, التوثيق توثيق الاحداث توثيق الاشياء دونك كل شيء التاريخ منتفي به كل شيء والقران ضرب الله تعالى القصف بالقصص القراني لامته لنا وفي اغواء مصادر التاريخ وكانه قصصين عبره وليذ ما كان حدثا يسطا فهو عبره وبنلاحظنا حزمه بالله العبده انت لا فقط انت عايش كل هذه السنوات من بالدنيا لاخر ولكنك عم ولكن تعيش وهم مستمر عم عمره قرن حدود 180 ولكنك فقط انت عايش بعمار اخرى تستلتقطها من تاريخ سير الافلام لا لا تبقى حتبق على الواقعه ستقع امامك طيب لو ان كانت حسنا عم بدا ان كانت بدي استني برا اذا انت عشت تجارب العقاريه وعشت اعمال عقاريه أضفت ومن وعد تاريخ في صدري أضف عماراً لعمره ليس بإنسان ولا شبيعي من لايح التاريخ في صدري ومن ورد تاريخ في إخبار من مضى أضف عماراً لعمره هذه المقدمات موجودة كتاب الإعلام بالتوضيخ لمن نزلنا التاريخ وفي أشياء كثيرة نتيصة ولوقعت هذا الكتاب صدري أن السخوي كان خزانة في صاحبك على الليل وهو سيدة واحدا من جملة كبيرة لا تحصى من هؤلاء العباقر والعفاضل الذين سفروا جميعا هؤلاء غير السخير بينما أبناء أبوه ومعهم على الفقرية في رضي الإلس الله عز وجل الله أن يجعل عمالها راشدة خالصة للجهة الكريمة ونقضي أحوالنا ونقضي أحوالنا ونحب الورضاء ونقضي ما نقضي لها ماذا أمين رسول الله على ندينا محتدم على آله وصدرنا سبحان الله وكبره وتي امرسلنا سلاما منصورين الحمد لله رب العالمين سبحانه و تعالى شيخ كريم على هذه الصور